Book 2 1 og Wahamson? 51 Poin kub Qadau al-hajajat Qadau al-hajajat Jeg vil på biblioteket Jeg vil an biblioteket إلى المكتبة العامة. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. يعقوب. <تصفيق> أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. أريد أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. أريد أن أذهب إلى, مكتبة بيع الكتب. <تصفيق> أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد أريد أن أستعير كتابا أريد أن أستعير كتابا أن أشتري إنبو أريد أن أشتري كتابا jeg vil købe en avis. Ørder at jeg skal en avis. Jeg vil på biblioteket for at låne en bog. Ørder jeg skal gå biblioteket for at أريد أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. يا إيفيل تابتيكرون. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. يا إيفيلي سوبرماركت. أريد أن أذهب إلى, إلى السوبرماركت. أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت. جاي أريد أن أذهب إلى المخبز. أريد أن أذهب إلى المخبز. جاي يَبْلَتِيَ كُبِيَتْ أريد أن أشتري نظارة. أريد أن أشتري نظارة. Jeg vil købe frugt og grøntsager. Ør i du an å shtari fauakiha og khudrawat. Ør i du vil købe rundstykker og brød. Ør i du an å shtari khubza hamam og khubza gadi. Ør i hamam og khubza jeg vil til optikeren for at købe briller. Ør i du an afhæbe til akscæi nazzarat, li aštari Novara. Urid i du an afhæbe til akscæi nazzarat, li aštari Novara. Jeg vil i supermarkedet for at, at købe frugt og grøntsager. Ør i du an afhæbe li aštari fawakeh w أريد أن أذهب إلى سوبر ماركت لأشتري فواكه وخضروات أنا أبقى ما أصدقه أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي أريد أن أذهب إلى المخبز لاشتري خبز حمام وخبز عادي